وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين اشف مرضانا ومرضى المسلمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد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 اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ولقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وذوي أرحامنا وأصحابنا وعلمائنا وشيوخنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا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 ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك وكرمك يا كريم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك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 رَبَّنَا مِنَّا نُسِينَا وَعَلَّمْنَا مِنھُمَا جَھِلْنَا وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَ اللَّيْلِ وَطُرَافَ النَّهَارِ عَلَى الوَجْهِ الَّذِي يَرْضِيكَ عَنَّا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو وأعذنا من الشر فوق ما نحذر يا من لا يفد الوافدون على أكرم من ولا يجد القاصدون أرحم من يا خير من خلا به وحيد ويا أكرم من آوى إليه طري إلى سعة عفوك مددنا أيدينا إلى سعة عفوك مددنا أيدينا فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران برحمتك يا رحمان